وما تأتيهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما داءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون فلم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم, مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم ندرارا وأرسلنا السماء عليهم ندراه وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرن آخرين ولو نزلنا عليك كتاب في طرطوس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزل ملك لقضي الأمر ثم مَا لَهُم ضَرٌّ وَلَوْ جَعَلناهُم مَلَكًا لَّجَعَّلناهُم رَجُلًا وَلَبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبَسُونَ وَلَقَدِ اسْتَهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمنا في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة لا يجنعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه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 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيدا بيني وبينكم وأوحى إلي هذا القرآن لأنذركم به وما بلغ أإنكم لا تشهدون أن مع الله آلهة أخرى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 حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينأون عنه وينأون عن وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ يوقفون النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين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 حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 119. ألا أساء ما يزرون 110. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو ولجار الآخرة خير للذين يتقون 111. أفلا تعقلون 112. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون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 وَالْمَوْتَى بَعْشُهُمُ اللَّهُ سَمَّى إلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْنَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ الرَّبِّ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَيِّ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا مِن دابةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْنِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحٍ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ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 فَسَتَقْلِبُ قُلوبُهُمْ وَلَكِن قَلْسَتْ قُلوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَنَّمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ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 قل ارايت ان أَخَذَ الله سمعكم وابصاركم فاعصرون وختم على قلوبكم وختم على قلوبكم ان لا اله غير الله ياتيكم به انذر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل النرسلين إلا مبشرين ومؤذرين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 ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم وما من حسابك عليهم من شيء فاطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتن بعضهم ببعض اللي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 أنه من عمل منكم سوء بجهالتهم ثم تاب من بعده ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين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 وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجْلُ مُسَمَّى ثُمَّ إلَيْهِ مَرْجُعُكُمْ ثُمَّ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفْضَهُ حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم رجوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين قل من ينجكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعون وخفيه تدعونه تضرعون وخفيه لئن أجانا من هذه لئن أجانا من من الشاكرين قَالَ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُمْتَشِرُّونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرٌ عَلَى أَيِّ بَعْثٍ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ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 فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الضالين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى ولكن ذكرى لعلهم يتقون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 قل انا دعاء من دون الله ما لا يفعلنا ولا يضرنا ونرجو على أعقابنا ونرجو على اعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران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 وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قَوْمَكَ فِي ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين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 وسع ربي كل شيء علماء فلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان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 وتلك حدتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم لَهُ له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل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 وكل فضلنا على العالم ومن آبائهم وذرّياتهم وإخوانهم وجت بينهم واهدناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَاتِلْ وَكَنَّ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهَدَاهُمْ ٱقْتَدِهْ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ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 وَعِلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِثِ مَّا يَذَعُزُّكُمْ فِيهِ لِأَقْطَاعِ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَهُ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 قَالِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَن تُشْرِكُونَ قُلْ هُوَ الْقَادِرٌ عَلَى أَيِّ بَعْثٍ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِن فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ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 قل أنا جعو من دون الله ما لا يفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كالذي استهوت الشياطين في الأرض حيران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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلًا هدينا ونوحًا هدينا من قبل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 وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا فَرَمَا فَقَدْ يُغَلِّلَنَّ بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُلَّا إِكَالَ اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِ هُدَاهُمُ الْقُتَدِهِ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إلَّا ذكرى لِلْعَالَمِينَ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 وعلّنتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم فِي في خوضهم يلعبون كَانَ من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس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 وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لنؤمن لن حتى نؤتى مثل ما أوتيه رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته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 وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا وبلغنا أجلنا الذي أجلتنا قالنا رما إخاكم خالدين فيها إلا ما شاء الله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 ان يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما شاء ويستخلف من بعدكم ما شاء كما انشأكم كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين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 وجعلوا لله مما ذرأ من الحirth والأنعام نصيبهم فقالوا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصلوا إلى الله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 وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكون نيتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم وحرموا وحرموا ما رزقهم الله إفتراء على الله قد أضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وَغَيْرَ معروشات وَغَيْرَ مَخْلُوفَاتٍ ۚ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم وَلَا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشة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 كرين حرم أم الأنثيين أم اجتملت عليه أم اجتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذك رين حرما من الأوثين أم اجتملت عليه أم اجتملت عليه أرحام الأوثين أم كنتم شهداء إذ وصّاك الله بهذا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 إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسط أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن يا ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي يضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون صادقون فإن كذبوك فقربكم ذو رحمة واسعة فقربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبأنا ولا حرمنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بسناء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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعبدون قل تعالى أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء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 أن تقولوا إنما أُنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين او تقولون ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدى منهم فقد جاؤكم بينه من ربكم وهدى ورحمه فمن اظلم ممن كذب بايات الله وصد عنها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِي رَبُّكَ أَوْ يَأْتِي, ربك أو يأتي بعض آيات ربك بَعْضُ آيَاتِ يوم يأتي بعض آيات ربك لا يدفع نَفْسًا الإيمانها لم تكن آمنت من قبل لا يدفع نفس الإيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا.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 121. دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 122. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي عمماتي لله رب العالمين 123. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين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 وهو الذي جعلكم خلايا فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبل وكم ليبل وكم في ما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم